و م ا بناها ن والأرض وما طحاها و ف س و م ا س و ا ه ا ف أ ل ه م ه ا فجورها ف وتقواها قد أ ل ح من من زكاها وقد د خاب س ا ه ا